Thank <laughs> حلو اللي جم وعدنا ده فرح قلوب الكل بالحب واللي جم وعدنا ده فرح قلوب الكل تسعدنا كما اللي عندنا لا ليق اللي زي الكل اللي زي الكل جمعت حبايب والفرحة في زيدة على نورك جمعت حبايب والفرحه في قلوبهم زايده والحاضر باعت للغاية أشواءه في كارتب الحاضر بقت للغاية أشواءه في كارتب عيدة الكتير لخواتك يا وسلام الكثير ما يات اتمنىيات ويااد قلبنا فاتوا بس انت اللي فوتي الكل تسعدنا تمني كل اللي عندنا فرح قلوب الكل في عندنا كما اللي عندنا لا يجي كل زي الكل اللي زي اللي كانوا بعيد في وجود دبقوا اللي كانوا بعيد في وجودك دبقوا ميه بمناسبه قدوم العيد حيعدوا الاجازه معانا بعيد في وجودك عيد هيا أبدو الأجازة معانا والفرح في عيون أطفلنا أطفلنا اللي هم أملنا والفرح في عيون أطفلنا أطفلنا اللي هم أملنا بتخلي الحياة اصفلنا ويعمل الهنى ع الكل تسعدنا تملي عينا ديالي كل زي الفل اللي زي الفل <تصفيق> <تصفيق> الحلم واللي جن وعدنا الكل وعدنا بي وعين الفرح فرحين كل قلبي وعين اعود السنين الجايه ولقيت الفرح فرحين بقدومك والاشتراكيه, بيقدومك والاشتراكية. اللي الأمل اللي كان أحلام يشغلنا في كل منام الأمل اللي كان أحلام يشغلنا في كل منام اتحقق مع الأيام بالخير والنعم للكل يسعدنا كمل يعدنا ديالي جل زي الفل زي الفل